أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُلِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْمَا مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ من الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّحْمِ طَيِّبًا لَّكُمْ شَيْئٍ الثَّمَرَاتِ عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين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 ولقد خلقنا الإنفان من صلصال من حمأ مثنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إن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 قالوا انما ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط لم نجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون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 فسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبوا حيف تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 فاعلين. لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها تافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينشتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين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 نذير المبين كما أنزل على المقدسين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون